اخوان الله يخليك والله يوفق مشايخنا كيف وضحتوا الله يبارك بخير وانتم كيف حالكم جميعا والله الله يبارك فيكم وهذا جوه البيت جميع على امل بخير والله الحمد الله لله بخير حاله الله يبارك فيكم يا المركز أنا. عندك عشان طيبين الحمد لله بخير حاله الله يبارك فيكم مشايخنا ينفعل بكم اقول قال الابواب السبعه الاخيره اللي شرحناها ما هي احنا توقفنا عند كان اخر باب باب الرقه والتمائم اخر باب وهذه قبله والذي قبله اه الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والخير <تصفيق> هو نحوه نحوهم وقبله وقبله تفسير التوحيد وشهدت أن لا إله إلا الله جميل نه إذا نبدأ من لبس الحلقة لأن الشرح فيها كان الوقت عجلنا نه فكان الشرح مختصرا جدا طيب كما كما ترون بارك الله فيكم الله يبارك فيكم طيب الله يرضى عليكم نبدا ابد باب, باب لطفل من الشرك لطفل خلقه اليس كذلك نعم احمد الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثامن مع فضيلة الشيخ وبيد بن عبد الله جابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان هذا المجلس في صباح الخميس السادس منذ القعدة من العام الحادي والثلاثين بعد الأربعين والألف من الهجرة قال المثنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ان عمران من حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة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 والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب باب النفيس وفعمه يتركب على صحب الأسباب ان الاسباب مثمان سبب سببتت سببيته شرعا وقدرا وهذا مضاح بالاتفاق ومن امثلة هذا النكاح فإن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لحصول الولد هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني يجب على المرء إذا فلك سببا يطلب به أمرا أن ينظر هل هو من الأصباب المباحة أو محرمة فإن كان من الأصباب المباحة سلك واستعمل وجعل اعتماده على الله سبحانه وتعالى لا على أخصاب بنفسه الأمر الثالث يجب اعتقاد أن الأخبار مرتبطة بقضاء الله وقدره، فإن شاء أبقى صبيتها، وإن شاء خلدها ذلك، وعلى سبيل المثال، كم الرج، كم زوجي؟ لا يكون بينهما نكاح، لا يكون بينهما ولد أقول لا يكون بينهما ولد فإذا تفرقا ولد لكل منهما لأن جميع الفحوصات كانت سليمة فالله سبحانه وتعالى هو الذي سبب هو الذي سلب سببية النكاح بينهما، فلما افترقا كان كل واحد يرد له، وهذا وذاك كله بقضاء الله وقدره ويجب على المسلم. أن يخلص اعتقاده لله سبحانه وتعالى فيؤمن بأنه وحده هو الذي يكحف الضر ويجلب النفر فمان اعتمد على لبس الخيط أو الحلقة معتقدا أنهما يجنبان النفع والضر فهذا شرك مخرج من المزة وذلك أنه شرك في عضبية من وجه وفي العبادة من وجه آخر فهو شرك فعبوبية لأن فاعل ذلك اعتقد وتفرفا مع الله سبحانه وتعالى وكانه شركا في العبادة لأن فاعل ذلك علق حاجته بهذا السبب وأما إن كان يعتقد أن النفع والضر كله بيد الله فهو وحده الذي يجلب النفع ويكشف الضر، لكنه جعل لبس هذه صببا فهذا محرم لأنه جعل صببا لم يجعل الشارع صببا وبعد هذه المقدمة نأتي على النصوص فآية التهجمة فيها التنبيه إلى أنه ليس بأحد من الخلق كفضر وجلب النفر فبان إذن وجوب المعول على الله السبحانه وتعالى في هذا يدك وأما حديث عمران حديث عمران فإنه فيه مقال من حيث صحته ولا يحضرني الآن سبب, سبب ذاته ولأن أخانا وصحبنا شيخ خالد ينذي عليكم ذلك إن شاء الله تعالى وفيه كذلك إحکال أولى مخالفته قواعد الشريعة وهي عذر المرء بالجهل مخاًق مخالفته قاعدة من قواعد الشريعة وهي عذر المرء بالجهل في ما يخفى على أمثاله وهذه أدلتها مستفيدة لنسلنا ثانيا قد دل النظر الطبي على أنه تعتد حلقات معدنية نافعة في علاج الروماتيز يعني أنها توضع على المكال فتنتف وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا لا شيء ما إذا بهذا أطباء مسلمون صالحون نعم الحديث الآخر الذي بعده هاته شيخ خالد الحديث الثاني هاته الحديث الثاني يا شيخ نعم شيخ خنان بارك الله فيكم نعم وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا لا لا صوتك صورتك يا شيخ وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ونعم في رواية من تعلق تميمة فقد أشرت هذا الحديث يتهمل تحليل التنائم وهو بيارها في في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى وإن قال قائل من أين استفدتم التحليم نقول من الدعاء من أتم نعب من تعلق كميمة فلا الله إلى آخر فإن الدعاء على الفعل صيقة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول وكذلك يستفاد من الوعيد من تعلق تنينة فقد أشرك الوقع في الشرك حدث له شرك وهذا يحتمل الأصغر والأكبر كما يأتي تفصيله في الباب بعد هذا إن شاء الله وخلاصة القول في تعليق التناعي أنه محرم. حديث للجباعة ده ثالث نعم ولابن أبي حاكم الحذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحما فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم صنيع الحذيفة حادا صنيع الحذيفة باليامان رضي الله عنهما فيه فائدة لنا هما وجوب تأوير من قرب اليد لمن قدر عليه وأن من ستنا ولهذا ويضاح ذلك المحزين فترغي الله عنه قطع الخيط من ذلك الرجل الذي جعله لا الحمى الحمى لأن يعني لا لا أصداب طب يعني طبية خرائية فلاتعالج بتعريق الحيط على على الجفن <تصفيق> الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلوا بالآيات. التي في الشرك الأكبر على الشرك الأفضل وذلك للغموم نعم وهذا استدلاله صحيح ويلاحظ أن عزيفة رضي الله عنه لما قطع الخيط إن ذلكم الرجل استدل بآية وصف هذه وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون. والشرك العام يشمل الأكبر والأصغر ولكن بينه مفروء تقدمت لكم في باب الخوف من الشرك نعم ما رفزا سمروان جاب المقابي كالحارف ما الشيخ خالد. بارك الله نقرأ الباب الذي بعده ان شاء الله. ما عن عن هذا. باب ما جاءت الرقة والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. شيء خالد. نعم. شيء خالد. نعم سيأخ لا لا لا نعم بارك الله فيكم. أقربنا الله المكبد أنا حن صرت طيب. داب ما جاء في الرقى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعلى الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لحظة لحظة يا نعم شيخ خالد رعا نعم تفضل شيخ لحظة تفضل بارك الله حولا هذه الترجمة ترجمة دقيقة تدل على عصم تخرف المخلف ودقة سعنه رحبه الله ولذلك قال باب ما جاء الرؤى والسرعة والمعنى ما ما ما تظل مناطق أجزكها لنخوف، وكذلك يدل على أن حكمها يتفاوت، فليست الرقى والتماين على حكم واحد. فحكمهما مختلف اتامل باب ما جاء في الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهو الاعذار والتعاويذ التي يستشف بها وقد ضل الشرع على أن غقى على ضربين أحدهما وباح وجائز بل ومشروع وذلك ما كان من الآيات القرآنية أو الأدعية الثاني ما كان ما كان من الغموز والتنازل والتنطمات التي لا يخبر عنها، فهذه محرم، ويشتد تحريمها إذا تغمرت شركيات. مثل بسم الله وبسم الرسول. جمع تنيمة وهي ما يتعلق من اعواد او خارج او صحائف يتعلقها المرضى للاستشاء وهذه نحل خلاف بين اهل العلم وخومن رخ فوق ذلك إذا كان من الاعلاء والادعيه التي واسوا علم صلى الله عليه وسلم وخومن منع ذلك ومنهم عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكبار أصحابه ومنهم ألقمة رحمه الله وبالنظر يترجح هذا القول الأخير أولا لعوم النهي عن تعلق التماء ومن العومات حديث عقبة المتقدم في الباب قبل هذا وثانعا والاصل ولا مخصص اقول ولا مخصص والاصل ان ما كان عاما من النصرص دقاهه على عمومه الثالث نعم الثالث خذ الثاني الذي تعلق التعلق الذي تعلق القرآن والأحاديث والأدلة النبوية امتحان لها والأمر الثالث أن هذا امتحان نعم الأمر الثالث أن الامتح الامر الثالث صد الدريعة وإله ذلك أن من تعلق قليلة من القرآن أو الأدعية النبوية يفتح الباب أمام تعلق غيرهما من الشركيين والشركيات والخلصات نعم هذا أشيخ خالي نعم دورك أصل الله أصلاع جران عندي صوى صدع طيب يؤثر على الصوت طيب الله نستعلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرخى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود نعم نكمل يا شيخ نعم وعبد الله ابن وكين حديث ابي بشير قبل هذا قبل لا, لا حديث ابي بشير هنا قبل حديث ابن مسعود حديث ابي بشير قبل حديث ابن مسعود نعم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان هذا هو اول باب هذا اول, أول باب نعم هذا اول الباب نعم اول اول اول منخوط ايوه ايوه اول نص في الباب نعم طيب أعاده طيب الصحيح عن أبي بشير عن أبي بشير الأنصري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت نعم انتهى الحديث هذا الحديث فيه دليل. أولاً على أنه عن تقليل الدواب الأوتار والوتر والأوتار جمع وتر وهو القوس القبيل المخليلق يعني البالي يعلقونه على الدوابهم الجاهليه اقتحاء العيد القناده التي تجعل على الدابه اسم اسم يراد به دفع العيد او الحسد فهذا محرم لأنه من بغير الله عز وجل وعما الخصو الثاني هو المقصود به الزينة تزيين الدواب بخارج أو بنحوها فهذا لا بأس به ان شاء الله تعالى لما استفاض ان السحابة وغيرهم يزينون دوابهم بمثل هذه القلايد. نعم وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بقطع القلائد صبعا كانت من الأوتار أو غيرها هذا في أول الأمر نعم فبقي من القلائد ما كان مرادا به السينة أما الوتر فهذا ما مستفيد عندهم في الجاملية أنهم لا يريدون به الزين وإنما يريدون بالتبرك أو دفع العين أو الحفظ ولهذا بقي على التحريم. نعم نقرأ الذي بعده إن شاء الله حديث بن سعود عفظ نعم وعلي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والثولة شرك رواه أحمد وأبو داود تقدم معنا الهقى والطماء وكذلك تقدم حكمهما بقي أمر وهو أنا من تعلق التميمة واعتقدا انها تنفع وتدفع بنفسها فهذا شرك اكبر كما تقدم في الباب السابق شرك في عبادة وشرك في المبوبية ومن تعلق تميمة من غير القرآن والأدعية النبوية معتقدا أنها أشباب فهذا محرم وقد مضى لكم القول في تعلق القرآن من القرآن والأدعية النبوية المأسورة بقي طوله التوى له سيكسر ذلكم أن يسلق الله فتابع يا شيخ نعم نعم وعلى عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخف منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين من العين والحمى والتيولتة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل الى امراته امروا احمد والروايه يعني من العطر نعم نعم اقل يعني من العطر فتشع انواع منها الفطر ومنها العطر وهذا قدوله من العطر الذي هو نوع من انواع السحر نعم نعم وروى أحمد نعم وروى أحمد الرؤي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رؤي لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنج برجيع دابة أو عظم فإن محمدا دريء منه. حديث رويلفه هذا فيه أولا علم من أعلام النبوة فإن في عن هذا رضي الله عنها عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فطادت حياته ثانيا تحرينا هذه الأشياء الواردة في الحديث تأتليق الوطن عقد النحية، الاستنجاب رجيع الدب، الاستنجاب العظام، كلها محرمة، ودليل تحريمها تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها، قال فأتى الناس إلى أن قال إن محمدا بريء من وفي هذا وفي هذا جواز البراءة من اهل المعاخ الذين يأبون الاطلاع عنها ويجاهرون بها فانهم تجوز البراءة منهم بل واجبة ومن ذلك هو البراءة من اهل البدع فمن, فمن ابتدع في, في دين الله ظلس منه وابهره فانه اذا لم يقلع عنه بعد النصيحة فانه يمتبرع منه ويهج لله عز وجل اذا قدر على حجر نعم وان سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع هذا وكير. أثر مقطوع ومثله لا يتفت إليه في هذا الباب نعم لكن أورده مصنف لأنه يعتقد بما قبله فقد مضى أن التميمة من الشرك نعم. وله هو عن إدعا بقي أثر أثر واحد. حفظكم الله. نعم. الباب. لا بقي بقي أثر واحد. حس. نعم. نعم. ولا عن إبراهيم قال كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم انتهى الباب حفظكم الله. أقول إبراهيم هو ابن يزيد النخل رحمه الله وهو من اصحاب علقمة وعلقمة من اعتبار اصحاب ابن مسعود نعم علقمة النخل فبان بهذا ان ابراهيم يهني بقوله كانوا يكرهون التمائم كلها أنه يعني أصحاب المسعود مسعود كعليقنا أقول لقد أخذوا هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعلي انتهى نعم. نعم. البرابي الشيخ او انتهى البرابي حبيبكم الله طيب الآن يا شيخ أظهر الله فاحش ونشوشوا عليه لكن اجمع ما لديكم من السلام وعلن ان شاء الله بعد جلستين وثلاثة يجيب عليها إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وإلى هنا وينتهي المجلس ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفع الله بكم وأفقنا الله عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> UH, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الإعجابري حفظه الله تعالى عما تفضل ببيانه وشرحه على هذين البابين من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتحقيقا لما يعني تفضل به شيخنا وطلبه منا ونحن يعني نشكر شيخنا على ثقته وحسن ظنه نذكر حكم الحديث الذي كان في باب من الشرك لبس الحلقة او الحلقة والخيط ونحوهما والحديث الذي بينا او اشار شيخنا الى ضعفه يعني طلب أن نبين سبب الضعف فنقول ان هذا الحديث حديث عمران ابن حفصين رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن ماز والطبراني من طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري عن عمران ابن حفصين رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه علتان العلة الأولى مبارك ابن فضالة ضعيف ومدلس بل قيل أنه يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع في هذا الإثناد والعلة الثانية أيضا تدليس الحسن البصري رحمه الله وإمام الحسن الضطري إمام نعمة التابعين ولكنه كان مشهورا بالتدليس فلا يقبل منه إلا ما صرح بسماعه خاصة إن كان عن الصحابة وهنا لم يصرح بالسماع من عمران بن حسين فمن أجل هذا كان هذا الإسناد ضعيفا وهم أيضا من النسبة لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تمية فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له في الحديث لهذا اللفظ فيه او في اسنادي خالد ابن عبيد المعافري هو مجهول ولذلك ضعفه العلامة الامام الالباني رحمه الله تعالى في التلسلة الضعيفة في المجلد الثالث و وأما الرواية الأخرى ويقوله من تعلق تميمة فقد أشرك فهذه أخرج أحمد بإثناد الحسن أو بإثناد الحسن وأما أثر حذيفة الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره أنه رأى رجلا في يده خائط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون فهذا ابن إثناءه منقطع جاء من طريق عذرة ابن عبد الرحمن عن نعم من حذيفة وعذرة نعم عذرة بالزاي وليس بالذال بالزاي عذرة في تسكين الزاي وثقه ابن معين هو يرسل عن عائشة ولم يثبت سماعه من حديث أثناء ذمه قط. نعم. و... وأما حديث عبد الله بن عكيم ورفا من تعلق شأنه كلا إليه، هذا هذا إلى أثناء ضعيف فقد جاء من طريق أخرجه أحمد والترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عيسى أخيه يعني أخي محمد هذا عن عبد الله بن عكيم ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ يعني متهم بسوء بسوء حفظه فالإسناد ضعيف من أجل هذا يعني هذا ما أردنا بيانه وبالله أفضل التوفيق وإن شاء الله موعدنا اليوم مع درس مع درس لي إن شاء الله تعالى في شرح متن أو في تتمة شرح متن أصول في التفسير للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك بعد صلاة المغرب بتوقيت القاهرة يعني حوالي نبدأ حوالي السادسة بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى، وبعده وبعد صلاة العشاء يعني في حوالي السابعة والنصف نكمل سلسلة أدابي وأخلاقي طالب العلم إن شاء الله تعالى على الغرفة نفسها وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم